لقد روى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مع كوفا يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم, لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 سيماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرعين اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ما فرتو وأجر العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد إله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا, ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضنا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَكُونُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم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 ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بذلقى ببيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون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 عليك أن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لليمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَعَالِمُ ما تُنْصَرُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا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 بارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها قلوع النضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك الخروج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 انسان ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد إذ يتنقل المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ إن قول الله لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعد وجاءت كل نفس معساق وشهيد لقد كنتم في غفلة من هذا لقد كنتم في غفلة من هذا فكشفنا عن كريطة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كثار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر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 ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بضال من العبيد يوم يقول لجهنم ما امتلأت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم ما امتلأت وتقول هل من مزيد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 إنما هل وتقول هل من مهل متلئت وتقولها المزيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب الحفير هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاب بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكمهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. نو والقسم معه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لمن كان له قلب نولق السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات ونرضى وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب وَاسْتَمَعَ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي بِمَكَانٍ قَرِيبَ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرعة ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أن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 قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون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 فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امراته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم